أفلا يحلم إذا بحسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بميور بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما இஸ்மி தூ மே கும் فَلْفَرَاشِ الْمَرْصُوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْآثِيلِ نَصُوه فَأَمَّا مَنْ سَقُولًا مَرَا سيروا ظهرا وانما من خفط موازينه فامحوها وما اذرا كما ن ا م ي ا ن ن ع م ن و ي ا ال ه ق م ت ك س ر ع ا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ترى